يا الإمارات أنت مملوحة مهرة وتسين الساحة الفلاح شالك فروحة فرحم الله سيد وفاحة يا الإمارات أنت مملوحة مهرت وزين الساحة الفلَاح يشالك بروحة ارحم الله زايد وباحة <متحدث> <متحدث> انت مهلوحة مهرت وزين الساحة الفلَاح يشالك ارحم الله زايد تجا والقلب وجروحه وصار قلبي فخجناحه يا سطع المجد وضوحة يا ديوان ممدوحة سيرتك بالمسك فواحة عزوة المجروح بجروحة نخوة المظلوم مسلاحة انت مملوحة الفلاح يشالج ملوحان مهرجان وسيل الساحه الفلاحي شال كبره ارحم الله زايد saido tadimelo habatna wsayna saha felah الله الله رحم الله ومشكورين وكل عام وانتم بخير وان شاء الله لنا زيارة في السنه القادمه باذن الله ان الله احيانا ان شاء الله شكرا لكم